ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكثر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 وساءت مصيرا ولله جلود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه ووَقْطِروه وتسَبِّحُوهُ بُكْرَتَهُ وَأَصِيلَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَاعِونَكَ إِنَّمَا يُبَاعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَن ٱوفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهُ فَسَنُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُقَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَٰلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم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 بلظنتم أَلَيْ يَقْلِبَ الرسولُ والمؤمنونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبْدَوْ وَزَوِيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَوِيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظْنَتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُرَاءً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 فيقول المخلفون إذا طلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نستبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا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 ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى نعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا فَنَأْبَىٰ أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مؤمنات لم تعلموهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معروت بغير علم فتصيبكم منهم معروت بغير علم الذي دخل الله في رحمته ما يشاء.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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوا وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تقاتلون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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومتلهم في الإنجيل كذب أخرج شط أنه فأزره فاستغلب فاستوى على سوقه يعجب الذر واليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مفرتو وعجوا النظيمات